إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية. الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادا فضل انا ربكم الاعلى فاخذه الله هناك للاخره والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى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 و الجبال أرضها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوما يتذكر الإنسان سَنُما سَعى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيمه هي المأوى وامما من خاف مقام ربه ونهى عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما يخشها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية لم يلبسوا إلا عشية أو ضحها.